إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزيل من الرب العالمين أف بهذا الحديث أنتم تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَن تُمْ شِنا إِنْ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأنتم كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لِكَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ ضَالِّينَ فَنُذُلُّهُ مِنْ عَذَابٍ وَالتَّصْلِيَةُ جَحِيمٌ إِنَّ هَذَا لَهُ وَحْقٌ لَكِين فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم